هو الدرس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى ثلاثين بعد الأربعمائة والألف وإحدى وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب تعليم الأحب للعلامة فيصل آل مبارك ويتروه كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى وقد انتهى من القول في الكتاب الأول إلى الحديث الثاني نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا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 فقال يا عمر تدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم بواه مسلم قال الشارح رحمه الله تعالى هذا حديث عظيم مشتمل على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه فهو كالأم للسنة كما سميت فاتحة أم القرآن شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين معاني الحديث الثاني من الأحاديث التي انتخبها النووي رحمه الله تعالى في أربعينه الشهيرة وابتدأ رحمه الله تعالى بيان تلك المعاني بالإفصاح عن رتبة هذا الحديث فإن الإرشاد إلى مرتبة شيء ما يجعل النفوس تتجوف إلى حقيقته ولهذا ابتدأ البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم ببيان فضله ولم يبتدئه ببيان حقيقته لأن بيان فضل الشيء يحمل النفوس على التشوف إليه وطلبه والحرص عليه وقد بين المصنف رحمه الله تعالى منزلة هذا الحديث إذا قال في وصفه هذا حديث عظيم مشتمل على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه فهو كالأم بالسنة والجملة الماضية تشرح هذا اللقب وهو تلقيب هذا الحديث بأنه أم السنة أي أن جميع العلوم والأعمال الظاهرة والباطنة كلها ترجع إلى هذا الحديث فهو للأحاديث النبوية بمنزلة الفاتحة للقرآن فإن القرآن سميت فاتحة الكتاب وأم القرآن لأن جميع معاني القرآن ترجع إلى هذه السورة العظيمة وكذلك جميع معاني سنة ترجع إلى هذا الحديث العظيم فهو بمنزلة الأم لها نعم بسم الله عليه. قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه أي على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية النسائي فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وقيل على فخذي نفسه أي جلس جلسة المسترشد بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى الإضمار الواقعي في قوله فأسند رخبتيه إلى رخبتيه ووضع كفيه على فخديه فإنه أسند رخبتيه إلى رخبتي النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لكن اختلف الشراح رحمه الله تعالى في معنى قوله ووضع كفيه على فخذيه أكان الوضع لها على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو كان وضعها على فخذي نفسه قولان اثنان صحهما ما دلت عليه بواية النساء في حديث أبي ذر وابي هويرة رضي الله عنهما وفيها فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فتكون يد السائل موضوعة على فخدي النبي صلى الله عليه وسلم لا على فخدي نفسه وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحامل له على ذلك والصحيح أن الحامل له على ذلك هو الإيغال في التعمية بأن لا يعرف فإن هذا فعل جفاة الأعراب فإنه عما على من عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال فبادر إلى وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أفعال أهل الجفاء وبالغة في تعمية نفسه وأما من يقول إنه فعل ذلك أدبا فليس هذا حال المؤدب بل حال المؤدب هو على المعنى الثاني الذي ذكره بعض أهل العلم والرواية تخالفه أنه يضع يديه على فخدي نفسه وهي جلسة المسترشي نعم بسم الله لكم قوله يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره فيه دليل على أن الإيمان أخص من الإسلام لأنه سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان فترقى من الأعم إلى الأخص ثم إلى الأخص من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 فكل مؤمن مسلم, مسلم وليس كل مسلم مؤمنا قوله فعجبنا له يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قول الراوي في هذا الحديث وهو يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخره فيه دليل على أن الإيمان أخص من الإسلام لأنه سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم عن الإحسان فترقى من الأعم إلى الأخص ثم الأخص منه فقد نهج, نهج الترقي لا نهج التدلي فترقى من شيء إلى شيء أعلى منه ثم إلى ثالث أعلى منهما وابتدأ بالإسلام ثم ترقى إلى الإيمان ثم ترقى إلى الإحسان وفي ذلك دليل على أن اللفظ العام هو لفظ الإسلام ثم يضيق هذا اللفظ فيختص بعض أفراده بالإيمان ثم يختص بعض أفراد الإيمان بالمرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان واستدل المصنف رحمه الله تعالى على أن الإيمان أخص من الإسلام بآية الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا فأثبت الله سبحانه وتعالى لهم الإسلام ولم يثبت لهم الإيمان لأن الإيمان مرتبة أعلى وهذه المرتبة تختص بالرقي إذا ذكرت مع الإسلام فإذا قيل الإسلام والإيمان علم أنهما قد جمعا معنيين منفردين كل أحد بمفرده فالإسلام له معنى والإيمان له مفرد. له معنى وإذا أطلق أحدهما مفردا دل على الآخر فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام كما ذكر المصنف في قوله وقد يطلق الإسلام ويراد به الإيمان نعم رسال الله عليكم قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه أي لانه سأل